ولا ينقضون المتاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويقشون ربهم ويقشون ربهم ويخافون سوء الإساب والذين صبروا ابتغاء رَبِّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَىٰ جنات عدن يدخلونها ومن صلع من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل لباغ سلام عليكم بما صبرتم فَنعْمَ عُقْبَ الدَّارِ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 أَوْعَهُ يَرْزُقُ الرِّزْقَ مَن يَشَاءُ وَيَقْضِ وَطَرِيقُ بِالحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أَن عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُل إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ألا بذكر الله تقمئن القلوب